للفتح يا رجال الفتح يا والله لا يا رجال الفتح والله بر بالعزه احنا عارفينه والخاين يا رجال الفتح يا رجال الفتح يا رجال الفتح لعن لا بد إحنا تحدينا الآن كان رجال زمن الأمجاد. إحنا حدن الآب. كان رجال زمن الأمجاد. أبو عفانا. عفانا. الفتح <تصفيق> يا رجال الفتح سعيد في الجنة احنا نلقاك ومن بن سانور الشمس ومن بن سانور الشمس خاضر عافانا بشواجا من بن سانور الشمس خاضر عافانا بشواجا يرجال الفك رجال الفك